بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المجلس التاسع عشر من مجالس سماع كتاب بيان تلبس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله فصل ثم قال الرزي ونختم هذا الباب بما روي عن طاليس أنه كتب في أول كتابه في الإلهيات من أرد أن يشرع في المعارف الالهيه فليستحدث لنفسه فطرة أخرى قال أبو عبد الله الرازي وهذا الكلام موافق للوحي والنبوة فإنه ذكر مراتب تكوين الجسد في قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين فلما ال الأمر إلى تعلق الروح بالبدن قال ثم أنشأناه خلقا آخر وذلك كالتنبيه على أن كيفية تعلق الروح بالبدن ليس مثل انقلاب النطفة من حال إلى حال بل هذا نوع آخر مخالف لتلك الأنواع المتقدمة فلهذا السبب قال ثم أنشأناه خلقا آخر فكذلك الإنسان إذا تأمل في أحوال الأجرام السفلية والعلوية وتأمل في صفاتها فذلك له قانون فإذا أراد أن ينتقل منها إلى معرفة الربوبية وجب أن يستحدث لنفسه فطرة أخرى ونهجا آخر وعقلا آخر بخلاف العقل الذي اهتدى به إلى معرفة الجسمانيات وهذا آخر الكلام في هذه المقدمة قلت والكلام على هذا من وجوه أحدها أن هذا الكلام هو وما ذكره من الحجة له أشبه بكلام أهل الجهل والضلال. ومن لا يدري ما يخرج منه من المقال من كلام أهل العقل والعلم والبيان وهو أشبه بكلام جهال القصص والمغالطين من كلام العلماء المجادلين بالحق وما أحسن ما قال الإمام أحمد رحمه الله في بشر المريسي إمام الجهمية قال كان صاحب خطب لم يكن صاحب حجج بل هذا الكلام دون كلام أهل الخطب والحجج الثاني أن يقال له ألم يكن في أثارة الأنبياء والمرسلين ما يستغنى به في أعظم المطالب وأشرف المعارف عن يروى عن معلم المبدلة عن معلم المبدلة من الطالين الذين انتقلوا عن الحقيقة الثابتة بالعقل والدين وهو رأس هؤلاء الدهرية ثم هذا الكلام لم تعلم أنه ثابت عنه وإنما قلت بما يروى عنه فهو منقطع عن هؤلاء الصابئة المبدلين الثالث أنه لو نقل واحد في هذا الباب شيئا من الإسرائيليات عن المتقدمين لم تقم به حجة أئل لم يكن ذلك ثابتا بنقل نبينا صلى الله عليه وسلم عنهم وأما ما يذكره لنا أهل الكتابين ومن أسلأ منهم عن الأنبياء المتقدمين فليس لنا تصديقه ولا تكذيبه إذ لم يكن فيما علمناه ما يدل على صقه أو كذبه كما في صحيح البخاري عن يحمي أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقول آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية وفي سنن أبي ذوود عن أبي نملة الأنصري عن أبيه أنه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل من اليهود مر بجنازة فقال يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم قال اليهودي إنها تتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله ورسوله. فإن كان باطلا لم تصدقوه وإن كان حقا لم تكذبوه وروى البخاري أيضا عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسوله أحدث الكتب عهدا بالرحمن تقرؤونه محضر لم يشب وقد أخبركم ربكم أن أهل الكتاب بدلوا كلام الله وغيروا وكتبوا بأيديهم وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ألا أنهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم وروى البخاري ايضا عن الزهري أخبرني حميد بن عبد الرحمن سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار فقال إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب فإذا كان أهل الكتاب الذي أنزله الله تعالى والذي وجب علينا أن نؤمن بما فيه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وقال قولوا آمنا بالله ورسله إذا رووا لنا شيئا من ذلك لم نصدق إلا لم نعلم من غير ذلك الوجه أنهم صادقون وهم يقرؤون ذلك بلسان الأنبياء ثم يترجمونه لنا بالعربية فهؤلاء الذين قرأوا كتب الصبيئة من الفلاسفة وغيرهم بلغتهم اليونانية وغيرها ثم ترجموها بالعربية كيف نقبل ذلك منهم والمنقول عنهم ليس أنبياء ولا ممن يصدقون ولا ممن يصدقون لو شافهون ولو كانوا من علماء أهل الكتابين لم يقبل ما يقولونه فكيف وهم من الصابئه المبدلين المتكلمين في العلم الإلهي بما يخالف ما جاءت به الرسل عليهم السلام وهم أشد تبديلا وتغييرا من أهل الكتابين بشيء كثير فكيف في كلام مرسل لم يوجد في كتبهم وإنما نقل عنهم نقلا مطلقا الوجه الرابع أن جميع العقلاء الذين خبروا كلام أرسط وذويه في العلم الإلهي علموا انهم من أقل الناس نصيبا في معرفة العلم الإلهي وأكثر الناس اضطرابا وضلالا فإن كلامه وكلام ذويه في الحساب والعدد ونحوه من الرياضيات مثل كلام بقية الناس والغلط بذلك قليل نادر وكلامهم في الطبيعيات دون ذلك غالبه جيد وفيه باطل وأما كلامهم في الإلهيات ففي غاية الاضطراب مع قلته فهو لحم جمر غث على رأس جبل وعد لا سهل فيرتق ولا سمر فينتقل هو قليل كثير الضلالة عظيم المشقة يعرفه كل من له نظر صحيح في العلوم الإلهية فكيف يستدل بكلام مثل هؤلاء في العلم الإلهي وحالهم هذه الحال وهذا المصنف هو القائل لقد تأملت الطرق الكلامية والمنهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي قليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن هذا بمنزلة أن يستدل الرجل في مسائل الحلول والتثريث بكلام مطرس صاحب الرسائل التي عند النصارى وهو ممن غير دين المسيح وبدله وقد اعترف أساطين الفلسفة بأن العلم الإلهي لا سبيل لهم إلى العلم واليقين فيه وإنما يؤخذ فيه بالأولى والأخلق الأحرى وممن ذكر ذلك عنهم صاحب هذا الكتاب أبو عبد الله الرزي في كتابه الذي سماه المطارب العالية فإذا كانوا معترفين بأنه ليس عندهم علم ولا يقين في العلم الإلهي كيف يتدل بكلامهم فيه الوجه الخمس أن يقال لم تقبل هذه الوصية التي نقلتها عن الذي اتممت به من أئمة الضلال وذلك أنه قال من أراد أن يشرع في المعارف الإلهية فليستحدث لنفسه فطرة أخرى وهذا يناسب ترتيب تعاليمه حيث ينقل أتباعه من درجة إلى درجة كما ينقلهم من المنطق والرياضي إلى الطبيعي ثم الإلهي الذي لهم فجعل ذلك معلقا على إرادة الشرع في المعارف الإلهية وأنت جعلت ما تذكره من النفي في هذا الباب اعتقادا واجبا على جميع المسلمين خاصتهم وعهمتهم بل كفرت في الكتاب من خالفك فلو تركت الناس على ما هم عليه إلا من أراد أن يشرع في معارفك لكنت متابعا لهذا الإمام المضل لكنك ابتدأت بخطاب ذلك الملوك والعامة وغيرهم مما لم يرد الشروع في معارفك الإلهية الوجه الثالث أمي قال ما معنى قوله فليستحدث لنفسه فطرة أخرى وهم مع ذلك قد نصوا على أن روم نقل الطباع من ردي الأطماع شديد الامتناع فكيف يحدثون فطرة أخرى؟ والفطرة هي الخلقه التي فطر الله عباده عليها أتريد أن يبدل خلقته وما فيها من قوى الإدراك والحركة؟ هذا غير مقدور للبشر فإن الله تعالى فطر عباده على ذلك أم تريد أن يترك ما فطر عليه؟ ما فطر عليه من المعارف والعلوم ويستحدث لنفسه معارف تخالف ذلك وهذا هو الذي يصلح أن يريده فهذا أمر تبديل فطرة الله التي فطر عليها عباده وهي طريقة المبتدعات المبدلين لفطرة الله وشرعته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ويشركانه فأهل الكتاب المنزل بدلوا وحرفوا من كتاب الله تعالى ما بدلوه وحرفوه وهم مع الصابئين والمشركين القائمين بالنظر العقلي بدلوا من فطرة الله تعالى التي فطر عباده عليها وغيروا منها ما غيروا ولهذا قيل إن أرسط هذا بدل طريقة الصابئة الذين كانوا قبله والذين كانوا مؤمين بالله واليوم الآخر الذين أثن عليهم القرآن فهذا الكلام المنقول عنه يوافق ذلك وهؤلاء المحرفة المقدلة في هذه الأمة من الجهميه غيرهم اتبعوا سنن من كان قبلهم من اليهود والنصارى وفارس والروم فغيروا فطرة الله تعالى وبدلوا كتاب الله والله سبحانه وتعالى خلق عباده على الفطرة التي فطرهم عليها وبعث إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه فصلاح العباد وقوامهم بالفطرة المكملة بالشرعة المنزله. وهؤلاء بدلوا وغيروا فدرة الله وشرعته خلقه وأمره وأفسدوا اعتقادات الناس وإراداتهم إدراكاتهم وحركاتهم قولهم وعملهم من هذا وهذا كما بدل الذين ظلموا من بني إسرائيل القول الذي امروا به والعمل الذي امروا به ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل لهم ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فدخلوا الباب يزحفون على أستاهم وقالوا حبة في شعره وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن مبدأ التجهم في هذه الأمة كان أصله من المشركين ومبدلة الصابئين من الهند واليونان وكان من مبدلة أهل الكتاب من اليهود وأن الجعد بن درهم ثم الجهم بن صفوان ثم الجهم بن صفوان ومن, ومن اتبعهما أخذوا ذلك عنهم وأنه بعد ذلك أواخر المئة الثانية وقبلها وبعدها اجتلبت كتب اليونان وغيرهم اجتلبت كتب اليونان وغيرهم من الروم من بلاد النصارى وعربت وانتشر مذهب مبدلة الصابئة مثل ارسطو وذوي وظهر في ذلك الزمان الخرمية وهم أول القرامطة الباطنية الذين كانوا في الباطن يأخذون بعض دين الصابئين المبدلين وبعض دين المجوس كما أخذوا عن هؤلاء كلامهم في العقل والنفس وأخذوا عن هؤلاء كلامهم في النور والظلمة وكسوا ذلك عبارات وتصرفوا فيه وأخرجوه إلى المسلمين وكان ابن القرامطه الباطنية في الإسلام ما كان وهم كانوا كثيرا يميلون إلى طريقة الصابئه المبدلين وفي زمنهم صنفت رسائل إخوان الصفاء وذكر ابن سينا أن أباه كان من أهل دعوتهم من أهل دعوة المصريين منهم وكانوا إذ ذاك قد ملكوا مصر وغلبوا عليها، قال ابن سينا، وبسبب ذلك اشتغلت في الفلسفة لكونهم كانوا يرونها، وظهر في غير هؤلاء من التجهم ما ظهر، وظهر بذلك تصديق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعون سنة من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا ضب ضبه لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ امتي ما أخذ القرون شبرا بشبر وذراعا بذراع فخيل يا رسول الله كفارس والروم قال فمن الناس إلا أولئك ومعلوم أن أهل الكتاب أقرب إلى المسلمين من المجوس والصابئين والمشركين فكان أول ما ظهر من البدع فيه شبه من اليهود والنصارى والنبوة كلما ظهر لورها انطفات البدع وهي في أول الأمر كانت أعظم ظهورا فكان إنما يظهر من البدع ما كان أخف من غيره كما ظهر في أواخر عصر الخلفاء الراشدين بدعة الخوارج والتشيع ثم في اواخر عصر الصحابة ظهرت القادرية والمرجئة ثم بعد انقراض اكابر التابعين ظهرت الجهمية ثم لما عجبت كتب الفرس والروم ظهر تشبه بفارس والروم وكتب الهند انتقلت بتوسط الفرس الى المسلمين وكتب اليونان انتقلت بتوسط الروم الى المسلمين فظهرت الملاحلة الباطنية الذين ركبوا مذهبهم من قول المجوس واليونان مع ما اظهروه من التشيع وكانت قرامطة البحرير اع تعطيلا وكفرا كفرهم من جنس كفر فرعون بل شر منه الوجه السابع أن يقال هذه الوصية مخالفة لما بعث الله تعالى به رسله وأن يقروهم على فطرتهم التي فطروا عليها وبذلك جاءتهم الرسل لم يأمروهم باستهداث فطرة غير الفطرة التي فطروا, التي فطروا عليها ولا بتغيير تلك الفطرة كما أمرهم هؤلاء المبدلون لفطرة الله تعالى وكتبه والله سبحانه وتعالى قد فطر عباده على الإقرار به وعبادته وحده قال تعالى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 من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وهؤلاء الصابئة مبتلون ومن بدل دينهم من اليهود والنصارى وسائر المشركين هم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون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 ولهذا يوجد بين هؤلاء الصابئه المتفلسفه وغيرهم من الاختلاف والافتراق في اصول الدين اعظم مما يوجد بين اليهود والنصارى لأن أهل الكتاب اقرب إلى الهدى من الصابئين فمبتدعتهم دون مبتدعات الصابئين والتفرق والاختلاف في الصابئين أكثر ولهذا فيهم من عبادة الأصنام والكواكب والشرك ما لا يوجد منهم في أهل الكتابين وإن كان قد وجد فيهم من الشرك ما وجد فهو في أولئك أعظم وهؤلاء وامثالهم الذين بدلوا وغيروا ما فطر الله تعالى عليه عبادة وأرسل به رسله وصار فيهم من الاستكبار وطلب العلو ودعوة تحقيق في العلوم والمعارف وعلو الهمة في الأعمال ما هم في الحقيقة متصفون به كما قال تعالى فيهم إن الذين يجادلون في آيات الله غير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه وقال تعالى وتقدس فلما جاءتهم رسولهم بالبينات فجحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا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 وقالوا ربنا إنا أطعنا سالتنا أنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا وكان فرعون موسى من أكابر ملوك هؤلاء وقد ذكر الله تعالى في قصته في القرآن ما فيه عبرة وكذلك مسركوا قريش الذين كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم أولا كان فيهم الشبه بهؤلاء أن يكونوا أئمة من كفر بعدهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الناس تبع لقريش في هذا الشأن مؤمنهم تبع لمؤمنهم وكافرهم تبع لكافرهم وكان من أئمة الكفر الوحيد الذي قال الله تعالى فيه ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا إلى قوله إنه فكر وقدر فقل كيف قدر فاستعمل نظر أهل المنطق من التفكير الذي يطلو به الحد الأوسط ثم التقدير الذي هو القياس الذي ينتقل فيه من الحد الأوسط إلى المطلوب وكذب بكون القرآن كلام الله تعالى وجعله كلام البشر وهذا في الحقيقة قول هؤلاء المتفلسفات كما قد بيناه في غير هذا الكتاب فأمر الأمة بقبول وصية أمثال هؤلاء دون أن يذكر في ذلك ما أصى الله تعالى به عباده وما وصت به رسله والوصية متضمنة تبديل فطرة الله تعالى بفطرة أخرى من أعظم تبديل الفطرة في العلوم والأعمال وذلك من تبديل دين الله تعالى فصل قال أبو عبد الله الرزي المقدمة الثانية اعلم أنه ليس كل موجود يجب أن يكون له نظير وشبيه وأنه ليس يلزم من نفي النظير والشبيه نفي ذلك الشيء واحتج عليه بثلاث حجج. ثم قال فظهر فساد قولي. من يقول لا يمكننا أن نعقل وجود موجود لا يكون متصلا بالعالم ولا منفصلا عنه إلا إذا وجدنا له نظيرا فإن عندنا الموصوف بهذه الصفة ليس إيجا الله سبحانه وتعالى وبيرنا أنه لا يلزو من عدم النظير والشبيه عدم الشيء فثبت أن هذا الكلام الساقط بالكلية قلت نفي النظير والمثل الكفء والسمي ونحو ذلك عن الله سبحانه وتعالى متفق عليه بين المسلمين الذين يؤمنون بالقرآن وقد بيرنا فيما تقدم بالدلائل القطعة للشرعية والعقلية أنه يمتنع أن يكون الله مثل بوجه من الوجوه وبينا أن التماثل بينه وبين خلقه ممتنع لذاته وأنه يستلزم كون الشيء الواحد موجودا بعدوما قديما محدثا خالقا مخلوقا واجبا ممكن والحجج الثالثة التي ذكرها الرزي في هذا المطلوب ضعيفة كما سنبينه إن شاء الله وإن كانت هذه المقدمة في نفسها حقا إذا فسرت بما يوافق الكتاب والسنة والعقل الصريح فإن هذا الرجل كثيرا ما يقول الحق ولكن تكون الحجج التي يقيمها عليه ضعيفة وكثيرا ما يقول ما ليس بحق. وكثير ما يتناقض وهو في هذه المقدمة لم يثبت نفي الشبيه والنظير عن الله تعالى ولكن أراد أن يثبت ولكن أراد أن يثبت أنه لا يجب وأن يكون لكل موجود نظير وشبيه فأثبت سلب هذا العموم لم يثبت لم يثبت نفي النظير عن الله تعالى لم يثبت نفي النظير عن الله تعالى ومتى ثبت نفي المثل عن الله تعالى ثبت سلب هذا العموم لانتقاض هذه القضية العامة الكلية ولا يلزم من ثبوت نقيض هذه القضية وسلبها ثبوت نفي المثل عن الله فإنه إذا لم يجب أن يكون لكل موجود نظير، لم يلزم من ذلك عدم وجود النظير لكل موجود إذ نفي الوجوب لا ينفي الوجود ولو ثبت أن في الموجودات ما لا نظير له بل ما يجب نفي النظير عنه لم يثبت بمجرد هذا الإبهام أنه الله إلا بدليل آخر فكيف إذا لم يثبت إلا مجرد عدم وجوب النظير لكل موجود؟ وإذا عرف مضمون هذه المقدمة فانما استفاد بها قوله فثبت فساد قول من يقول إنه لا يمكننا أن نعقل وجود موجود لا يكون متصلا بالعالم ولا منفصلا عنه إلا إذا وجدنا له نظيرا وإذا كان هذا هو الذي استفاده بهذه المقدمة فينبغي أن يعلم أن هذا الكلام لا يقوله من يلزم بقول ولا يقوله أحد من أهل الأقوال المعتبره وما أعلم أحدا يقوله ممن يذكر له قول لكن لعله قد قاله بعض الجهال بالمذاهب والدلائل وأهل الرياب والشك في ذلك وذلك أن المنزعين له عندهم يعلموا بضرورة العقل ونظرهم جنع وجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه وإذا كان هذا منتنعا عندهم لم يجوز أن يكون لهذا الممتنع نظير ولم يجوز أن يقول عاقل إن هذا المنتنع لا عقله إلا إذا كان له نظير فإن هذا يكون تعليقا لعقله على وجود نظيره ويكون عاقلا له إذا كان له نظير وما تجوز وجود نظيره لم يكن هو في نفسه ممتنعا عنده والقائل لهذا إن كان يعتقد امتناع هذا لم يجوز أن يكون له في نفسه وجود فضلا عن أن يجوز وجود نظير الله وإن كان يعتقد إمكانه لم يحتاج عقله له إلى وجود نظير لكن قد يقول هذا من لا يعلم امتناعه ولا إمكانه ويقول أنا لا أعقل شيئا إلا شيئا له نظير فهذه المقدمة تبطل هذا القول لو كان أقام حجة صحيحة عليها وتحقق الأمر أن لفظ النظير إن أراد به هذا القائل أني لا أعقل شيئا إن لم يكن له نظير من كل وجه فهذا لا ينفعه لأنه يسلم أن الله تعالى ليس له نظير من كل وجه وإن قال إن لم يكن له نظير من بعض الوجوه بمعنى أن يكون بينه وبين غيره مشابهة في شيء فالرزي لم يقم دليلا على إفساد هذا بل قد سلم في كتبه أن هذا يقوله كل أحد. قال في كتابه نهاية العقول وهو أجل ما صنفه في الكلام في المسألة الثالثة في أن مخالف الحق من أهل الصلاة هل يكفر أو لا؟ قال. قال أبو الحسن الأشعري في أول كتاب مقالات الإسلاميين. اختلف المسلمون بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم في أشياء ضلل بعضهم بعضا فصاروا فرقا متبايدين إلا أن الإسلام يجمعهم ويعمهم قال فهذا مذهبه وعليه أكثر الأصحاب ومن الأصحاب من كفر المخالفين قال فأمر الفقهاء فقد نقل عن الشافعي رحمه الله أنه قال لا أرد شهادة كل أهل الأهواء والأقوال إلا الخطابية فإنهم يعتقدون حل الكذبة وأما أبو حنيفة فقد حكى الحاكم صاحب المختصر في كتاب المنتقى عن أبي حنيفة أنه لم يكفر أحد من أهل القبلة وحكى الرزي عن الكرخي وغيره مثل ذلك قال وأما المعتزلة فالذين كانوا قبل أبي الحسين تحامقوا وكفروا أصحابنا في إثبات الصفات وخلق الأعمال قال وأما المشبهة فقد كفرهم مخالفهم من أصحابنا ومن المعتزلة وكان الأستاذ أبو إسحاق يقول أكفر من يكفرني فكل مخالف يكفرنا نكفره وإلا فلا قال والذي نختاره أن لا نكفر أحدا من أهل القبلة وهذا الذي اختاره آخرا خلاف ما ذكره في تأسيسه ومحصله من تكفير المجسمة دون غيرهم والمقصود هنا أنه ذكر حجج من كفر المشبه وتكلم عليها فقال وأما تكفير المشبهة فقد كفرهم أصحابنا والمعتزله من وجوهه إلى أن قال ورابعها أن الأمة مجمعة على أن المشبه كافر ثم المشبه لا يخلو إما أن يكون هو أن يذهب إلى كون الله تعالى وتقدس مشبها مشبها لخلقه من كل الوجوه أو ليس كذلك والأول باطل لأن أحدا من العقلاء لم يذهب إلى ذلك ولا يجوز أن يجمع على تكثير من لا وجود له بل المشبه الذي يثبت الإله على صفة يشبهه معها بخلقه والمجسم كذلك لأنه إذا أثبت جسما مخصوصا بحيز معين فإنه يشتبه عليه بالأجسام المحدثة فثبت أن المجسم مشبه وكل مشبه كافر بالإجماع فالمجسم كافر ثم قال في الجواب عن هذا قوله المجسم مشبه والمشبه كافر قلنا إن عنيتم بالمشبه من يكون قائلا بكون الله تعالى وتقدس شبيها بخلقه من كل الوجوه فلا شك في كفره لكن المجسمة لا يقولون بذلك فلا يلزم من قولهم بالتجسيم قولهم بذلك ألا ترى أن الشمس والقمر والنمل والبقى رسام ولا يلزم من اعترافنا باشتراكهما في الجسمية كوننا مشبهين للشمس والقمر بالنمل والبق. قال وإن عنيتم بالمشبه من يقول بكون الله تعالى شبيها بخلقه من بعض الوجوه فهذا لا يقتضي الكفر لأن المسلمين اتفقوا على أن الله موجود وشيء وعالم وقادر والحيوانات أيضا كذلك وذلك لا يوجب الكفر وإن عنيتم بالمشبه من يقول الإله جسم مختص بالمكان فلا نسلم عقاد الإجماع على تكفير من يقول بذلك بل هو دعوى الإجماع في محل النزاع فلا يلتفت إليه. قلت هذا الكلام منه تسليم لأن كون الله شبيها بخلقهم من بعض الوجوه متفق عليه بين المسلمين الاتفاق على أن الله تعالى موجود وشيء عالم وقادر وعلى هذا فما من موجود إلا وله شبيه من بعض الوجوه لاشتراكهما في الوجود والشيئية فقوله بعد هذا لا يجب أن يكون لكل موجود نظير وشبيه إن عمى به شبيها به من كل وجه فقد ذكر أن أحد من النقلاء لم يذهب إلى ذلك وإن على به شبيها من بعض الوجوه فقد ذكر أن هذا محل وفاق بين المسلمين وإن اراد نوعا من التشبيه فهو لم يذكر في هذه المقدمة تفصيلا ولم يوضح سبيلا ومن العجب أنه ذكر في نهايته على لسان منازعيه إجماع المسلمين على تكفير المشبهه وأنه ليس هو الذي يذهب إلى كون الله تعالى وتقدس شبيها بخلقه من كل الوجوه فإن هذا لم يذهب اليه عاقل فدعيا أن يكون هو الذي يثبت الإله على صفة يشبهه معها بخلقه ثم ذكر هو إجماع المسلمين على كون الله شبيها بخلقه من بعض الوجوه فالذي ذكر أولئك إجماع المسلمين على تكفير قائله ذكر هو إجماع المسلمين على القول به وهذا الذي قرره في نهاية العقول في علم الأصول الذي قرنفه بعد هذا الكتاب وقر في أوله أن علم الأصول ان علم أصول الدين أجل العلوم وأشرفها وعلىها وأنهاها قال ثم إن جماعة من الأفاضل الذين لا يوجد أمثالهم إلا على تباين الأعصار ونوادر الأدوار لما ظل اقتراحهم لدي وكثر الحاحهم علي في تصنيف كتاب في أصول الدين يجتمل على نهاية الأفكار العقلية وغايات المباحث العلمية صنفت هذا الكتاب بتوفيق الله تعالى على نحو ملتمس، وأوردت فيه من الدقائق والحقائق ما لا يكاد يوجد في شيء من كتب الأولين والآخرين والسابقين واللاحقين من الموافقين والمخالفين وإن كتابي يتميز على سائر الكتب المصنفة بهذا المعنى بثلاثة أمور عادها الاستقصاء في الأسئلة والأجوبة والتعمق في بحار المشكلات على وجه ربما يكون انتفاع صاحب كل مذهب بكتاب هذا أكثر من انتفاعه بالكتب التي صنفها أصحاب ذلك المذهب فإني أوردت من كل كلام زبدة ومن كل بحث نقاوته حتى اني إذا لم أجد لأصحاب ذلك المذهب كلاما يعول عليه ويلتفت إليه في نصرة مذهبهم وتقرير مقالتهم استنبط من نفسي أيضا ما يمكن أن يقال في تقرير ذلك المذهب وتحرير ذلك المطلب وإن كنا نرد بالعاقبة كل, كل رأي ونزيف كل رؤيا سوى ما اختاره أهل السنة والجماعة ونبين بالبراهين الباهرة والأدلة القاهرة أن ذلك الذي يجب له الانقياد بالسمع والطاعة وثانيهما استنباط الأدلة الحقيقية والبراهين اليقينية المفيدة للعلم الحقيقي واليقين التام لا الالزامات التي منتهى المقصود من إرادها مجرد التعجيز والإفحام وثالثها الترطيب العجيب والتلفيق الأنيق الذي يجب التزامه على ملتزمه إرادة جميع مداخل الشكوك والشبهات والاجتناب عن الحشو والأطنم وهذا كله لا يعلمه إلا من تقدم تحصيله لأكثر كلام العلماء وتحقق وقوعه على مجامع مباحث العقلاء من المحقين والمبطلين والموافقين والمخالفين حتى يمكن بعد ذلك فهم ما فيه من الأدلة العقلية والشكوك العويصة القوية. فاني قلما تكلمت في المبادئ والمقدمات، بل أكثر العنايه كان مصروفا إلى تلخيص النهايات والغايات. قال. ولما خرج الكتاب على هذا الوجه سميته نهاية العقول في دراية الأصول ليكون الاسم موافقا للمسمى واللفظ مطابقا للمعنى وجعلته خالصا لوجه الله تعالى الكريم وطالب مرضاته والفوز العظيم بثوابه والهرب من أليم عذابه وسألت الله تعالى أن يعظم لي الانتفاع به وللمسلمين في الدارين وجعله سبب السعادة في المنزلتين إنه قريب مجيب فهذا وصفه لكلامه في هذا الكتاب الذي صنفه بعد هذا وقد نقض فيه ما ذكر في هذا الكتاب في اسم المشبهة وتكفيرهم وذكر اتفاق المسلمين على إثبات التشبيه من بعض الوجوه وإذا كانوا متفقين عليه كيف يكون صاحبه هو المشبه المذموم في قول المسلمين وذكر أن القائلين بالجسم واختصاص الله تعالى بالمكان وإن عناهم متكلم بلفظ التشبيه فلا حجة على تكفيرهم وقد ذكر في هذا الكتاب ضد هذين القولين في اسم التشبيه وفي تكفير المشبهة وفي تكفير المشبه مع أن الحججة التي ذكرها في هذا الكتاب من جانب منازعه قوية عظيمة توافق ما رجع إليه في نهايته فقال في القسم الرابع وقد جعله ثلاثة فصول قال الفصل الثاني في أن المجسمة هل يوصف بأنه مشبه أم لا قال المجسمة إن وإن قلنا إنه جسم مختص بالحيز والجهة إلا أن نعتقد أنه بخلاف سائر الأجسام في ذاته وعقيقته وذلك يمنع من القول بالتشبيه فإن إثبات المساواة في بعض الأمور لا يوجب إثبات التشبيه ويدل على ذلك أنه تعالى صرح في كتابه بالمساواة في الصفات الكثيرة ولم يقل أحد بأن ذلك يوجب التشبيه فالاول قال سبحانه وتعالى في صفة نفسه إنني معكم أسمع وأرى وقال في صنة الإنسان فجعله سميعا بصير والثاني قال واصنع الفلك باعيننا وقال في الانسان ترى اعينهم تفيض من الدمع والثالث قال بل يداه مبسوطتان وفي الانسان ذلك بما قدمت يداك وقال في نفسه مما عملت ايدينا انعاما وفي الانسان يد الله فوق ايديهم الرابع قال الرحمن على العرش استوى وقال في الإنسان لتستوى على ظهوره الخامس قال في صفة نفسه العزيز الجبار وصف الخلق بذلك فقال إخوة يوسف يا أيها العزيز وقال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار السالس سما نفسه بالعظيم ثم وصف العرش به فقال رب العرش العظيم السابع وصفه نفسه بالحفيظ العليم، ووصف يوسف نفسه بهما، ووصف, ووصف يوسف نفسه بهما، فقال إني حفيظ عليم، وقال فبشرناه بغلام حليم، وقال في آية أخرى بغلام عليم. الثامن سما تحيتنا سلاما فقال تحيتهم يوم يلقونه سلام وسمى نفسه سلاما وكان يقول صلى الله عليه وسلم بعد فضائه من الصلاة اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك هذا الجلال والإكرام التاسع المؤمن قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا ووصف نفسه به تعالى ووصف نفسه تعالى به فقال السلام المؤمن العاشر الحكم فقال ألا له الحكم ووصفنا به فقال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها الحادي عشر الراحم الرحيم وهو ظاهر الثاني عشر الشكور فقال إن ربنا لغفور شكور الثالث عشر العلي والانسان يسمى بذلك منهم علي رضي الله عنه الرابع عشر الكبير قال عن نفسه وهو العلي الكبير وقال إن له أبا شيخا كبيرا وقال حكاية عن المرأتين وابونا شيخ كبير والخامس عشر الحكيم والله تعالى وصف نفسه وكتابه به فقال تنزيل من حكيم حميد الثالث عشر الشهيد قال في حق الخلق فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وقال في حق نفسه هو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد الثالث عشر الحق قال الله تعالى فتعالى الله الملك الحق وقال وبالحق الله وبالحق نزل الملك يومئذ الحق للرحمن ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق الثالث عشر الوكيل قال تعالى وهو على كل شيء وكيل وقد يوصف الخلق بذلك فيقال فلان وكيل فلان التاسع عشر المولى قال تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ثم قال تعالى في حقنا ولكل جعلنا موالي والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلي المولاه العشرون الولي قال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أي ممرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض الحادي والعشرون الحي قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال وجعلنا من الماء كل شيء حي الثاني والعشرون الواحد قال تعالى قل إنما هو إله واحد ويقع هذا الوصف على أكثر الأشياء فيقال ثوب واحد وإنسان واحد الثالث والعشرون التواب قال الله تعالى إن الله كان توابا رحيما وسمى الخلق به فقال ان الله يحب التوابين الرابع والعشرون الغني قال الله تعالى والله الغني وقال إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم الخامس والعشرون النور قال الله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكة وقال يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم السادس والعشرون الهادي قال تعالى ولكن الله يدي من يشاء وقال أنت منذر ولكل قوم هاد السابع والعشرون المستمع قالت تعالى فذهب بآياتنا إن معكم مستمعون وقال لموسى فاستمع لما يوحى الثامن والعشرون القديم قال تعالى حتى عادك العرجون القديم قال وعلم أنه لا رزع في أن الرفض الموجود والشيء والواحد والذات والمعلوم والمذكور والعالم والقادر والحي والمريد والسميع والبصير والمتكلم والباقي واقع على الحق سبحانه وتعالى وعلى خلقه فثابت بما ذكرناه أن المشابهة من بعض الوجوه لا توجب أن يكون قائله موصوفا بأنه شبه الله بالخلق وبأنه مشبه ونحن لا نثبت المشابهة بينه وبين خلقه إلا في بعض الأمور والصفات لأن نعتقد أنه وإن كان جسما إلا أنه بخلاف سائر الأجسام في ذاته وحقيقته فثبت أن إطلاق اسم المشبهة على هذه الطائفة كذب وزور وهذا جملة كلامهم في هذا الباب قالوا علم أن حاصل هذا الكلام من جانبنا أن قد دللنا في القسم الأول من هذا الكتاب على أن الأجسام متماثلة في تمام الماهيه فلو كان الباري جسما لزم أن يكون مثلا لهذه الاجسام في تمام الماهية وحينئذ فيكون القول بالتشبيه لازما ولما لم يدل الدليل على أن الأشياء المتساوية في الموجودية والعالمية والقادرية, والعالمية والقادرية فإنه لا يجب تماثلها في تمام الماهية فظهر الفرق قلت قد ذكر ما ذكر في حجج الذين سماهم مجسمه مع تقصير فيها فإنها حجج كثيرة جدا. ما هذا فلم يمكنه أن يمنعهم ثبوت التشبيه من بعض الوجوه كما قرر ولا أمكنه أن يمنع هذا ثابت بالكتاب والسنة واتفاق المسلمين لكن ادعى أن التجسيم يوجب إثبات مثل لله في تمام ماهيته وذلك ليس تشبيها في بعض الأمور بل هو مماثلة في كمال الحقيقة والماهية قلت ولا ريب أن من أثبته الله مثلا في كمال حقيقته فهو مشبه بل هو أعظم من أن يقال مشبه بل هو جاعد لله تعالى كفوا نشيمها وندها قال فالأشياء المشتركه في الموجودية والعالمية والقادرية لا يجب تماثلها في تمام المهية قلت وهذا حق فإن اشتراك الشيئين في كونهما موجودين أو عالمين أو قادرين لا يجب استواءهما في حقيقتهما والغرض أنه في هذا الكتاب ايضا قد اعترف بأن التشبيه من بعض الوجوه ثابت بالكتاب والسنة والدفاق العقلاء فاضلا عن المسلمين لكن خصومه المجسمه إنما عابهم بإثباته بالمشابات في تمام المهية وهذا مورد النزاع بينه وبينهم وسنذكر إن شاء الله تعالى ما يجب الحكم بالقسط بينه وبينهم إذا انتهينا إلى ذكر حججه التي أحال عليها ونبين أن الأجسام كلها هل هي مستوية في تمام تمامايتها وكمال حقيقتها أم لا إذ هذا ليس موضع الكلام في ذلك وهذا الفصل وإن كان ذكره في آخر الكتاب فذكرناه في هذا الموضع لنبين اعترافه واعتراف سائر الخلق بما قبض عليه لدلة الشرعية والعقلية من ثبوت المشابهة من بعض الأمور وأن ذلك لا يستلزم التماثل في الحقيقة وظهر بذلك ما في هذا اللفظ من العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والمقصود هنا أن لفظ الشبيه والنظير فيه إجمال كبير واشتراك في اللفظ وإجمال في المعنى فإن أراد بما نفاه بهذه المقدمة نفي, التشبيه نفي الشبيه من كل وجه فهذا محل وفاق ولا ينفعه ذلك وإن أراد به نفي الشبيه من بعض الوجوه فقد ذكر أن هذا متفق على ثبوته فلم يرد نفيه ولم يقم دليلا على نفيه والقول الذي ذكره عن بعض منازعيه لا يمكننا عقل موجود لا متصل ولا منفصل إلا إذا وجدنا له نظيرا قد ذكرنا أنه لا يقوله من يعلم امتنع موجود الله متصل ولا منفصل ولا يقوله من يعلم إمكان وإنما يقوله الواقف الذي يطلب لشيء نظيرا وقد ذكر هذا الرزي أنه لا يطلب, أنه لا يطلب أحد من العقلاء نظيرا من كل وجه وذكر أن الشبيه من بعض الوجوه ثابت للرب سبحانه وتعالى باتفاق المسلمين فضلا عن أن يكون ثابتا لغيره وهذا المنازع له لا يطلب إلا نظيرا من بعض الوجوه فإذا كان مطلوبه حاصلا باتفاق المسلمين لم يكن قوله فاسدا فأحد الأمرين لازم إما أن لا يكون قال أحد هذا القول أو يكون هذا القول حقا مسلما بالاتفاق وعلى التقديرين فلا تصح مناظرة قائله فإن قيل هذا المنازع طالب نظيرا في مورد النزاع وهو أني لا أثبت موجودا لا داخل العالم ولا خارج إلا لم يكن له شبيه من هذا الوجه والمخالفون له لا يثبتون مشابهة من هذا الوجه قيل هذا حق وهو تشبيه من وجه المخصوص لكن المصنف لم يثبت جواز وجود موجود بدون هذا التشبيه الخاص إذ لو أثبت ذلك لكان قد أثبت جواز موجود لا يكون داخل العالم ولا خارج وذلك لو أثبته كان له مغنيا عن هذه المقدمة بل ادعى أنه لا يجب في الوجود الشبيه هو النظير لكل موجود ولفظ الشبيه مجمل كما قد ذكره هو وإذا كانت الدعوة مجملة لم تحت تحتمر مورد النزاع وما هو اعم منه وما هو أخص منه لم تكن اقامه الدليل عليها دافعه للخصم وهذا بين وأما حدده فانه قال الحجه الأولى أن بديهة العقل لا تستبعد وجود موجود موصوف بصفات مخصوصة بحيث يكون كل ما سواه مخالفا له في تلك الخصوصية وإذا لم يكن هذا مدفوعا في بدائه العقول علمنا أنه لا يلزو من عدم نظير الشيء عدم ذلك الشيء وعلى هذا وجهه الأول إن عدم استبعاد البديهة لا يقتضي عدم استبعاد العلم النظري وكذلك كونه غير مدفوع في بديهة العقل لا يقتضي أن لا يكون مدفوعا في نظره فإن حاصل هذا أنه لا يعلم بالبديهة امتناعه هذا وفرق بين أن لا يعلم بالبديهة امتناعه وبين أن يعلم بالبديهة إمكانه وإذا لم يعلم بالبديهة امتناعه لم يجز أن يقال فعلمنا أنه لا يلزم من عدم نظير الشيء عدم الشيء فإن هذا لم يعلم مما ذكره إنما أفاد ما ذكره عدم العلم البديهي بوجود موجود لا نظير له لم يعلم وجود علم بإمكانه ولو كان قد قال نعلم بالبديهة ان الشيء قد يكون موجودا ولا يكون له نظير ونعلم بالبديهة امكان وجود شيء لا نظير له لكان الدليل تاما لكن هو لم يذكر الا الامكان الذهني دون الخارجي والامكان الذهني ليس فيه علم لا بالامتناع ولا بالامكان ولكن العلم بالامكان الخارجي فيه بالامكان الثاني أن الذي ادعاه أنه لا يستبعد وجود موجود موصوف بصفات مخصوصة بحيث يكون كل ما سواه مخالفا له في تلك الخصوصية وهذا إثبات للمخالفة في الخصوصية وإن كانت المشابهة ثابتة في غير الخصوصية بحيث يكون بينهما قدر مشترك وقدر مميز والمنازع له لم ينفي وجود هذا بل قد حكى الإجماع على أن احدا من العقلاء لم يثبت المشابهة من كل وجه فلا يفيده هذا الوجه الثالث أن المنازع له الذي ذكره في هذه المقدمة طلب إثبات شيء يكون لا داخل العالم ولا خارجه وذكر أنه لا يقر بهذا إلا إذا علم المشابهة في هذا فإن لم يقم دليلا فإن لم يقم دليلا على أن وجود الموجود لا يقتضي وجود شبيه له من هذا الوجه إما دليلا يخص هذا الوجه أو دليلا يعم هذا الوجه وغيره لم يكن قد استدل وهذا الدليل إنما فيه جواز المخالفة في تلك الخصوصية ولا يلزم من جواز المخالفة في تلك الخصوصية جواز المخالفة في كونه لا داخل العالم ولا خارجه ثم قال الحجة الثانية هي أن وجود الشيء إما أن يتوقف على وجود ما يشابهه أو لا يتوقف والأول باطل لأنهما لو كان متشابهين وجب استوائهما في جميع اللوازم فيلزم من توقف وجود هذا على وجود الثاني توقف وجود, توقف وجود الثاني على وجود الأول بل توقف كل واحد منهما على نفسه وذلك محال في بدائه العقول يقال هذه الحجة أفسد من التي قبلها من وجوه أحدها أن هذه إنما تنفي وجوب التشابه الموجب للاستواء في جميع اللوازم وهذا هو التماثل وقد حكى الإجماع على أن أحد من العقلاء لا يثبت لله مثلا يشاركه في جميع اللوازم ولا ريب أن انتفاء هذا ظاهر وإذا كان أحد من العقلاء لم يقل بهذا لم ينفعه في دفع ما ذكره عن منازعه الذي طلب التشابه في صفة واحدة لا في جميع اللوازم الوجه الثاني أنه كثيرا ما يحتاج بمثل هذه الحجة في كتبه أنه كثيرا ما يحتاج بمثل هذه الحجة في كتبه وهي من الأغاليط ولا يميز بين دور التقدم والتأخر وبين دور التفاوت وذلك أنه يمتنع أن يكون كل من الشيئين علة للآخر لأن العلة متقدمة للمعلول فيلزم أن يكون كل منهما علة للآخر ومعلولا له فيلزم تقدمه عليه وتأخره عنه وذلك يستلزم تقدمه على نفسه بدرجتين وتأخره عن نفسه بدرجتين ويستلزم كونه علة لنفسه ومعلولا لنفسه لأنه يكون علة علته ومعلولة معلوله جميعا ولا يمتنع أن يكون كل من الشيئين مقارنا للآخر بحيث لا يوجد إلا معه كالأمر المتضيفة مثل الأبوة والبنوة ونعو ذلك وهذا دور الشروط فيجوز أن يكون وجود كل من الأمرين شرطا في وجود الآخر بحيث لا يوجد إلا معه فهذا جائز ليس بممتنع فقوله وجود الشيء إما أن يتوقف على وجود ما يشابهه إن أراد بالتوقف توقف المعي بحيث يكون كل منهما موجودا مع الآخر فلما قال إن هذا ممتنع قوله لأن التشابه يقتضي استواء في اللوازم فيلزم من توقف وجود هذا على وجود الثاني توقف وجود الثاني على وجود الأول يقال غايته أنه توقف كل منهما على وجود الآخر وهذا أول المسألة وهو توقف الشيء على وجود ما يشبه فلما قلت إن هذا محال إذا أريد بالتوقف وجوب وجوده معه لا وجوب وجوده به ومعلوم أن هذا لا يختضي وقف الشيء على نفسه وأن هذا ليس بمحال في بدائه العقول بل المحال أن يكون وجود كل منهما بوجود الآخر وفرق بين كون وجوده معه أو وجوده به فهذه الحجة كما قال الإمام أحمد رحمه الله في هؤلاء يتمسكون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يلبسون عليهم الوجه الثاني أن يقال نختار الخزمة الثانية وهو أن وجود الشيء لا يتوقف على وجود ما يشبهه بل يجوز وجوده بدونه لكن لما قلت إذا كان وجوده لا يتوقف على نظير أنه لا يجب أن يكون له نظير وان لم يتوقف عليه وجوده كمعلولي العلة الوحيدة لا يتوقف أحدهما على الآخر بأن كان وجود أحدهما مستلزما لوجود الآخر وأيضا فالمنازع الذي ذكرته لا يمكننا أن نعقل وجود موجود لا يكون متصلا بالعالم ولا منفصلا عنه إلا إذا وجدنا له نظيرا فإنما نفى عقل نفسه فلما قلت إنه إذا جاز وجود هذا الموجود يمكن عقلنا له هذا لا يحصل إلا إذا ثبت أنه يمكن أن يعقل كل ما جاز وجوده وهذا لم تذكر عليه حجة ثم قال الحجة الثالثة هو أن تعين كل شيء من حيث إنه هو ممتنع الحصول في غيره وإلا لكان ذلك الشيء عين غيره وذلك باطن في بدائه العقول فثبت أن تعين كل شيء من حيث إنه هو ممتنع الحصول في غيره فعلمنا أن عدم النظير والمساوي لا يوجب القول بعدم الشيء يقال هذه الحجة أفسد من غيرها وهي أيضا من أغلطاته فإنه لم يذكر فيها ما يدل على مطلوبه لوجوهن أحدها أن إثبات نظير الشيء وشبهه ومثله يقتضي أن يكون عين أحدهما ليس عين الآخر إذ لو كانت عينه عينه لم يكن مثله ونظيرة، بل كان هو إياه؟ وإذا كان نفس إثبات النظير يقتضي التغاير في التعيين صار, صار وجود النظير مستلزما لامتناع كون أحدهما عين الآخر وثبوت لازم لا يقتضي عدم الملزوم فكون عين الشيء يمتنع أن يكون لغيره لا يختضي في ذلك كما لا يقتضي ثبوته وإذا لم يكن مقتضيا لثبوت النظير ولا نفيه لم يكن فيه إلا عدم الدليل على وجوب النظير وعدم الدليل ليس دليل العدم فتبين أن ما ذكره لا يمنع وجوب النظير كما لا يوجب ثبوت النظير ولكن غايته أنه لا يدل على ثبوت النظير لكن قد يقول هو إذا كان تعينه يمتنع أن يكون لغيره فلا يقتضي وجود التعين وجوده ولا عدمه فيقال هذه الحجة لم تفد غير ما هو معروف بدونها من أنه يمكن العقل من أنه يمكن العقل أن يتصور وجود الشيء الذي ليس له نظير وأن ذلك ممكن فان هذه الحجة ليس فيها إقامة دليل خاص على نفي الحاجة إلى النظير وانما غايتها وجود عين الشيء من غير نظير ولو قال قائل قد يكون وجود الشيء موقوفا على نظيره لكون وجوده مشروطا بوجود النظير أو وجود الغير كالامور المتضايفة وأنتم لم تقيموا دليلا على نفي وجوب التلازم فإنه ليس في حدته ما ينفي التلازم لكان قوله صحيحا لكن يقال نحن نتصور إمكان وجوده بدون التلازم فلا حاجة إلى حجته يبين ذلك أنه يكون امتناع كون عين الشيء حاصلا في غيره يمنع وجوب الشبيه والنظير يمنع وجود الشبيه أو النظير فإن ذلك يستلزم أن يكون إثبات الشيء مستلزما لعدمه لأن إثبات التشابه والتناظر والتساوي يقتضي ثبوت التغير في التعيين وأن عين أحدهما ليست عين الآخر فلو كان هذا التغير في التعيين مانعا من وجوب مشابه لكان لازم الشيء بل بعض معناه مانعا من وجوبه فإن اللازم لا يمنع وجوب الملزوم ولا يوجب وجوده الوجه الثاني إن كون تعين الشيء ممتنع الحصول في غيره لا يقتضي عدم نظير ذلك التعين في الثاني وإنما يقتضي عدم نفس ذلك التعين في الثاني والمنازع إنما يثبت نظير التعين في الثاني لا نفس التعين فلما قلت إن نظير ذلك التعين غير واجب فإن قلت يلزم أن يكون لكل تعين نظير قيل له كل من التعيينين نظير الآخر الوجه الثالث. أن تعين الشيء في اختضائه لنا في وجوب المثل كما هو في اختضائه لنفي في وجود المثل، ثم من المعلوم أنه إذا كان متنع حصول التعين في الغير يقتضي نفي المثل، وجب أن لا يكون لشيء من الأشياء نظير ولا شبيه ولا مثل، فإنه ما من شيء إلا له عين مخصوصة يمتنع حصولها في غيره، فإن كان عدم حصول عين الشيء في غيره يقتضي عدم مثله ونظيره، فليس في الوجود ما له نظير وشبيه، وهذا من أفضل الأشياء، وإذا لم يكن تعين الشيء مانع. من وجود النظير لم يكن مانعا من وجوب النظير فإنه لا يدل على هذا ولا هذا ينتهي مجلسنا هذا على خيث نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته